ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا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 قالوا سبحانك ما كان يفغلنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم وذاك ما تعتهم وأبائهم حتى نس الذكراء كانوا قوم ضراء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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها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 تبارك الذي جعل في السماء بوجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هذلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صاردين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما